لقد احصاه لقد أحصى Oh, no. وكم أهلنا قبر من قوان What This? This is... الرحمن <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> my world No, no. Mm-hmm. <sighs> قبس او اجد لعلي آتيكم تلك بالواد المقدس طوى وان اخترتك فاستمع لما يرضى Ah! صل <تصفيق> <تصفيق> على عليك إنك بالوعد المقدس Done. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسر That, ¡Linoría! What? What? <laughs> كين سبحك كثيرا كي نزم كثير ونركون كثير إنك Que ele não sabe Há que